بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة شيء عظيم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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه فانه يضله, فأنه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير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 فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من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 وهدوا الى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء, سواء العاكف فيه والباد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 واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله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 وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور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 فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا و ج ب ت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إ ن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح و ع ا د و وثمود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 وهي ظ ا ل م ة فهي خ ا و ي ة على عروشها وبر ئ م ع ط ل ة وقصر مشيد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 إ ل ا إ ذ ا تمنى أ ل ق ى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسخ الله ما يلغي الشيطان, الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم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 وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وان الله لها د بالذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم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 وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير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 هو ج ت ب ك م و م ا ج ع ل عليكم في ا ل د ي ن من حرج م ل ة أ ب ي ك م إ ب ر للعلوم س ا ك م ا ل م س ل م ي ن م ن قبل و ف ي ه ذ ا س م ا ن الله ر س و ش ي د ا ع ل ي ك م و ت ك و ن و ا شهداء ع ل ى الناس